you <laughs> Da puas seipontu fan Allah Oh well ومن الذين هادوا سماعون الكذب سماعون القوم الآخرين لم يأتوك وَحَلِفُوا بِالْقَلَمِ مَا هُوَ بِقَلَمٍ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا قَسَمٌ لِّبَنِي آدَمَ وَظُلْمٍ مِّنْهُمْ ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً لو في الدّ ييا خّ لَ فيآاء خرعَذا ب